50 languages. 39 39 تده بشيت اين توجد اقرب محطه وقود اين توجد اقرب محطه وقود ماشنه شاقر قواغ معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر سي ماشنه شاقر قصفزبل بخوششت هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ سا ديزيل غستنبخ لترزاولة سيشتشاغ أحتاج عدة لترات ديزيل أحتاج عدة لترات ديزيل بنزينر قوخو ليس معي بنزين بالمرة ليس معي بنزين بالمره هل عندك جالون بنزين احتياطي هل عندك جالون بنزين احتياطي تدي تليفون سشتيون يمكنني أن اتصل بالتليفون اين اتصل بالتليفون ايفاكواتر سيشيچاق احتاج لخدمه سحب سياره احتاج لخدمه سحب السياره غتسكاجيبا عن كراج تصليح ابحث عن كراج تصليح ماشينه خر لقد وقع حادث سرة لقد وقع حادث سيارة تيفون نحرت أ يوجد أرب تون أ يوجد أرب تيفونجب تون ب هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال اغت ش نحتج إلى ساعدة نحتاج إلى ساعدة اتصل بطبيب اتصل بطب ش اتصل بالشرطة؟ أتصل بالشرطة ويداكومينت خر خشتما رخصتك من فضلك رخصك من فضلك ويبراع وخر خشتما رخصة القيادة من فضلك رخصك القيادة من فضلك ويتيخ باسبرت خشتما رخصة السيارة من فضلك رخصة السيارة من فضلك